وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عند الْبَيْتِ إِلَّا مكاء الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا முக்கிய أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ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 يَمِزُّ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَذْقُومَهُ جَمِيعًا فَيَدْعُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 فَإِن نَّتَهُ فإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ